بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذين نزل الفوقا قد <تصفيق> تره <تصفيق> وقال الذين كفروا لهم في <تصفيق> ذلك Voi well, the uh -huh. لا قونزل ان قلني عن الذكر وَكَفَّأَ فِي رُبُكَا هَادِيًا وَقَالَ I'm والذي <تصفيق>